بسم الله الرحمن الرحيم القارعه يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوطِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْلِ الْمَبْتُوطِ أَمَّا مَن تَزَكَّى فَسَنُقْرِئُ لَهُ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَافَ موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار